اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي ان وهن العظم مني اشتهى على الراس شيبا ولم اكن بدعاء الك رب شقيا و اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فاهب لي من لدنك وليا يعرفني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي اننا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغتم من الكبر عتيا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا, أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وذرئا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلامن عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم اذ تنبذ من اهلها مكانا شرقا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 ان غَبَلَكِ غُلامٌ زَكِيٌّ قَالَتْ إِنَّهُ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً برحمه لنا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت من مكانه قصيا فعجن المخاض الى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 118. فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 119. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا 110. يا مريم سَوْءٌ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيَّ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا الصلاه وانصاني بالصلاه والزكاه ما دنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم اضعك حيا ذلك عيسى ابن مريم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 119. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 110. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مجرم اسرع ت اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون اننا نحن نرزق الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا التي تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بنت اني قد جاني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا بنت لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ربني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعن التي يا ابراهيم لئن لم ت الى ارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي خفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادع ربيك عسى ان لا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ رَائِقًا بِوَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا صديق علي واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبي وانا ديناه من جانب الطور الايمن اقر بناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبي واذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادقا وعدا وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في كتاب ادريس ان نصيذ ذيقا النبيا ورفعناه مكان العليه الايك الذين علم الله عليهم من النبين من النبين من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسراء بَيْنَا بِذَاتِكْ لَعَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبَكِيَا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۗ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۖ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ من ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننزع عن كل شيعه ايهم اشد على الرحمن أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا طَالُوا الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ دِينًا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 ابون فجدا ويزيد الله الذين اهتدوا وهالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير مرد افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لا مول ثينما لو ولد اضطلع الغيب 114. واتخذ عند الرحمن عهدا 115. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 116. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 117. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 126. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 127. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا 128. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا 129. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 120. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وَيَنزُقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَمَوْرِدُهَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا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 لقد احصاهم وعدهم عدًا وكلهم آتين يوم القيامة فردًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا فإن ما يسرناه بلسانك لتمشر به متقين وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا نُذَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا